رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْلِي أَوْ يُضِلُّ مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَن وَيَقُ إِسَُوا أَإِذَا مَامِد تُلَ سَ فَقُرَاج حَي أَودَ يَقُولإِن سَانُوا أَنْ قنغُمِ قَذَلَُّ يَكُ شَي فَورِّكَلَ نَحشُورًا غُّ وَ الشَّ قَثَُّلَ أُولَئِكَ الْمَجِسِّيَا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ قُلُوبِ الشِّيعَتِ أَن يُظْلَمَ أَن شَدُّوا عَلَٰ तुम um. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الوالمين فيها جفيا وإذا أتتلا أم أهلك نقبلهم وَب فيتُ الص ح تُ خي دًا